الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كوتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البحر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين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 كلما أُيَقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ لا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير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 قبلهم فكيف كان كثير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافته ويقبض ما يمسكهن إلا رحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلد في عطوف ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْبَأٌ أَمَّا يَمْشِي سَوِيًّ على يَمْشِي سَوِيًّ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم